No, أو تقول أنا اسمه يعني على لا يمكن بس من تجربة دي نعيش يوم تجربة غلطانية. هنيه فيدي من عائلات هنود جميلة. شكرا مش مكتعز زي طالب يسوي طالب يسوي حياته هنود الشركات الأول دي سبب ولكن يعني بسيط بس حايلو ja nyt kun olemme saaneet tietää, että meidän on tehtävä tämä, niin meidän on tehtävä tämä, että meidän on وهم فهم بايروس. البايروس الترخصي عن حق مئة ليس مئة أول مصادرة، أول مقارد من بعد ما كانش عارفينه أنه صورت، هم عارفين أن الغارب ليس كل اللي أفلو في الفترة دي، الغارب ليس يسير. لك <تصفيق> ما كانش معاهم اصلا ما اعرفش اصلا انا لحضرتك مخصوص المفروض كل دول ياخدوا خمس درجات كل واحد ياخد ياخد خمس درجات والله العظيم انا نازل مخصوص يعني هو ده خالص انا Get out سؤال لا, لا, لا لسه قوي في الكورس عشانك كل حاجه ده تايه الكليه ياخد بتاع حاجات يعني طلع كلها ما بتكرش واحده الشارع افتحوا الشباك ده لو حاجت فرد فين يا دكتور جايبني احنا مع ما بصوا الحاجه دي برستق قوي وضيقه الايه دي ممكن تيجي على هيئه فاتوره ان الشيلت بتاعتها بطلع من 2 to 3 يعني انا كنت عاملها في قفشه 1 النايه دي الكفشه بتاعها في عندي امام تكسل في عندي انتر اي جي تكسل في عندي اوطر تكسل كل هذه المطور الوظيفة كل هذه المطور مخرجة للتكسل ما Se on se, että genome. <laughs> da <Monocids. laughs> He Qualsevaat sille. Eli funkin Iä. Seiden D ITT pitää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 He على alle, että kyllikään polvatus täytyy vaikea. kun ihmuloitukaan lähtee, Jätän tasan lukumme niin, منشئ السلطه كويس طبخه بطريقه <تصفيق> بسيطه قوي دي ماما بتقول لك من ان العيله فيها حاجات شويه بروتين وشويه استرات ارام حنيجي على الازازه بتاعه الفا من Si marriages one على فكره كل انت ثانيه محمد على حسب لو هتاخده في غاز استر <توشعر> تمام يا دكتور خلاص شبك دي أكتر كده ها؟ في السيتوبلازم. السيتوبلازم. سايت الزلاز في الان. هنا في بقى حاجة فالفالسك توقع حاجة فاني يا حاجة سمعك أيهايك <تصفيق> <تصفيق> Oh, Why? Why uh, <laughs> اسقوا بقى ال 20 خش على في طبق الاسترال عدت صحيح صحيح ومن الرجل ومن الرجل أخرى تحتك شعبك إيه؟ شعبك الضوء الاستعام قرن إيه؟ الجنون هو وراثه وغير وراثه مفهد اللو مجد 15 عام 17 لـ 26 كيلو بزن في البقاء من جيلو 6 كيلو مجد 35 كيلو بزن يعني 35 ألف مش قادر يعمل أي لسه الغزلق رشري عرق اتت على فيها في Yes. <laughs> من مني <مالي> قمبر منفسيشن تيست. لأن هذا بما يسمى الطيبس بسيفكتشون تعلمت. الطيبس بسيفكتشون سنتكلم في استباز المود. القمبر منفسيشن تيست. كمان ممكن نتكلم تيست. استباز ميليزا تيست. الأجارج والآح. المفصلس. لأن المفصلس اللي هيوادي بشكل بالنسبة التعرف على التيتشر طب التي دكشن المضاد زي ما التفعل في الأربع كليات الفرد، باخذ عينتين من السيرم، عينة لتجد مادة جمهور الآراء، وعينة في الترانسوم ستاج يعني بعض المرور ثلاثين إلى اثنين وقتح الشخص كثير بتاع ثلاثة واطي مرضي، بستعمل نيوتراليزيشن تيست أو إملايزا تيست. بعد كده في اختبار اسمه ترانس تيست. ترانس ميشن هو إيه بتجي سيرت بلخت من إنسان وتحيله from infected sheep. لو نسوي زائد وعرض وحصلها فشل في كردة يبقى أدب بالفعل لطان فارس. إذا كان سيمش، من infected إلى non عن طريق blood ده بالنسبة لtransfusion. بعد كده في معلومة تكنيك اللي هي PCR وinverse real time PCR أو reverse transcription PCR. Injection injection عن نوعين من البكتيريا لايكت ميد ووتين اكتيف اللايكت ميد من البيض او من فيش كاشر لو مررت الفيروس ده من 45 ل 50 مره على البيض او فيش كاشر بيبقى لو بس عشان الشيء فا تذكرتم ايه اميونزيشن وكل سنه تحصل صفقات بهذا التصنيف ولكن دلائفة الوصف وفيه الصوت في الناس وفيه الناس يشاهدون عن جهة هنا بيصل مشكلة بيصل عندي بيعمل سنفرة الأمم المالدز لللبن الذي يكون الللبن الذي يتحمل